وللله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمّة أخرى لناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم